أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا عدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا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 تَخُذُ إِلَى رَبِّهِم مَّآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا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 فاذا هوا بالساهره هل اتاك حديث موسى